ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم طوم نوحي وعاد وثمود؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبيانات فردو فردو أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ مِن آلِهَتِهِم مُّرِيبًا قَالَتْ أُرْسِلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله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 ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراه جهنم وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنيدٌ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّرُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ويأتيه الموت من كل مكان من كل مكان ونه وبنيت ومن ورائه عذاب غليظ. مثَلُ الذين كفَروا بِرَبِّهِم أَعْمَالُهُم كَرَمَاد أَعْمَالُهُم كَرَمَاد نِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف لَا يَقْدِرُونَ مِنْ مَا كَسَبُوا عَلَى شِد ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق اَيَشَاءُ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّ الَّذِي يَشَاءُ يَذْهَبُكُمْ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ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 سواء علينا أجزحنا أم صبرنا أجزحنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزحنا أم صبرنا أجزحنا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 وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنب بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الله من لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار.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 ترى إلى الذين بدّنوا نعمة الله كفروا وأحلوا قومهم دار البؤار جهنم يصلونها وذئس القرار وجعلوا لله آداءا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن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 وَإِذْ طَافَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار محتين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأذرنا سيوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك. نجب دعوتك ونتبع الرسل أ تكونوا أقسمت من قبل ما لكم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وَتَرَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُزُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لا تحسبن الله مخلف وعد رسوله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد إن الله عزيز عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ودرزوا لله الواحد القهاب ودرزوا لله الواحد القهاب وتر المجرمين يوم يذم مقرنين, مقرنين في الأصفاد سرابنهم قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفال سرابيلهم فطران وتغشى وجوههم ناء سار بينهم انقطران باتغشى وجوههم ناء شاء وجوه هم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصهاد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 وليعلمون أنما هو إله واحد، وليعلمون أنما هو إله وليذكر أول الألباب.